بسم الله الرحمن الرحيم. أصين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين ان شان ننزل عليه من السماء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 الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك انه العزيز الرحيم واذا نادى ربك موسى إِتِيَ مُقَاوِمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَامَانَ وَلَهُ عَلَيَّ ذَنْبٌ فأخاف أن يقتنون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسراء فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت من الكافرين فطوفم فوهبني ربي حكما واجعل لي من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمرون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إلى جمل مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الان غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فاتي به كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء ناظرين قال للملائحه حوله ان هذا لساحر عليم يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكُم بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِقَاء يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَأَنَّ لَنَا لَأَجْرًا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالًا عَن وَإِنَّكُمْ إِذًا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَن قُمَا أَنْتُمُ الْقَوْمُ فَأَنقَرُوا حِبَالَهُمْ وَعَصَوْهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فانقضوا موسى عصا فاذا هي تنقض ما يافكون فانقيا السحر تسالذين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال ان امنتم له قبل ان ااذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مَّنْ يُعَلِّمُكُمُ السِّحْرَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِن وَلَا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شدمت قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حادث اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تروا جمعني قال اصحاب موسى اننا مدركون قال كلا ان مع ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وعين انا اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ آنتم وَآبَاؤُكُمْ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 والذي اطمأعر ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وَوَفٍّ لِأَبِي إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الرَّبِّ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ متقين وضرزت الجحيم للغاوين واذلفت الجنه للمتقين وضرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او التصيرن فكبكوا فيها هم والغرون فكبكوا فيها هم والغرون وجنود ابليس ادمعون قالوا وهم فيها يختصموا نَسْتَعِينُكَ تَعَالَى إِنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِدْنُ سُوِيَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ صديق حميم فلو ان لنا كروتا فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيرون وما تتقون اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربنا العالمين فاتقوا الله واطيعون ان قالوا ان امنن لك واتبعك الاردمون قال وما علم بما كانوا يعملون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 كذبن فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اورقنا بعد الباقي فِيهِ دَانِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وتتخذون مصانعا لأن لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وَجَنَّاتٌ عَنُون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ضَرِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقٌ الْأَوَّلِينَ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 تُطْرَنُكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِنُونٍ وَزَرَاعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضْآنٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ ولا تطع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر وَنَفَتَ مَآيَةَ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعًا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِن فَأَخَذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَذَٰلِكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرَهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما تتقون وَأَنَّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي بما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عاجون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 وَلْكَيْنَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظننت لنا الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَاتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَظَرَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَنَكْنُهُ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِي يَوْمَ بَعْثَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مِنْظَرٌ أَفَمَا عَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ امْتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعِدُونَ مَا أَوْعَنَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كُنْ ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَلَى السَّنَايَا نَعْزُلُونَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَأَذِرْ عِشَارَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تَنَزَّلُوا عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَتِيمٍ يَنقُون السَّمَاءَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَشَرَاؤُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِينُ